الباب الخامس والتسعون ومئة باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه وقال في الثالثه لمن شاء متفق عليه